اتفصلت عن جسمهم اعجاز نخل خاويه خاويه يعني بطنهم اتفتحت والريح طيرت الامعاء وتناثرت بره فبقوا خاويين من جوه من الاحضاء تخيلوا لما ربنا ينتقم من العبد ولا عز بالله لما العبد يغضبه للدرجه دي يا جماعه انتقام ربنا شديد من العاصي يا شباب ولو ترى اذ فلا ثوب واخذوا من مكان قريب احلام المؤمنين ايه احلام المؤمنين النجاة احلام المؤمنين الجنه احلام المؤمنين انهم يوصلوا للجنه اللي النبي عليه والسلام قال عليها مثل الجنه في الدنيا او مثل الدنيا في الجنه كرجل وضع اصباعه في اليم فلينظر بما يرجح حط صبعه في المحيط الاطلنطي وشوف انت خدت ايه منه ده فرق طعم فاكهه الدنيا عن فاكهه الجنه ده فرق جمال نساء الدنيا عن نساء الجنه ده فرق فخامه قصور الدنيا عن قصور الجنه ده فرق سعاده اهل الدنيا عن سعاده اهل الجنه يا جماعه ما تضيعوش احلموا بيها احلموا بالوقوف في ظل عرش الله يا شباب فتهتف في ظل عرش الله شاب في ظل عرش الله رجل في ظل عرش الله احلموا يا شباب احلموا الله احلموا يا شباب من النار ومن احوال الدار الاخره دي احلامنا احلامنا يا جماعه يا جماع عبادة عبادة من العبادات عباد الرحمن لما وجعلنا للمتقين اماما عايزين رب عندنا طموح في الدين ربنا عمل لهم سبحانه وتعالى ربنا الكريم الجليل عمل لهم ايه لما ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يوزعون الغرف اعلى مقام في الجنه طموحك ده هيرفعك في الجنه والله يا جماعه انا عن تجربه شخصيه ايام الواحد التزم 3 سنين ابتلاءات رهيبه وضيق رهيب لولا ربنا قذف في قلب الواحد من اول يوم التزم طموح رهيب ان انا عايز اغير الدنيا يا رب انا عايز اعبد الناس كلها ليك يا رب انا عايز ارفع رايه لدينك في الدنيا كلها يا رب في الواحد قادر يثبت ولا قادر يجري كل الجري يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فضل من الله من اوله لاخره فضل من الله الطموح يا شباب الطموح هيثبتكم الطموح هيخليكم تنطلقوا في الدين خلي عندك طموح اهدافك ايه عبادتك ايه حياتك ايه طموحاتك ايه عايز ايه عاوزه ايه بنحلم بايه يا جماعه ايه الأحلام, الاحلام اللي احنا بنحلم بيها ايه الاحلام اللي احنا نفسنا فيها ايه الاحلام اللي احنا انا عايز نتغير يا جماعه عايز نتغير عايز كل حاجه ربنا بيقول حتى يغيروا ما بانفسهم لما نغير كل اللي جوانا ساعتها ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا ربنا هيغيرنا ربنا هيغير كل احوالنا بتحلم بايه بتحلمي بايه احلامكم ايه يا جماعه قبل ما اسيبكم انا عايز اقول لك انت همك ايه قبل ما اسيبك انا عايزك توقفي قدام نفسك اقف قدام نفسك دلوقتي مع الحديث ده هو بس اخر حديث قبل ما اسيبكم الليله من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه من كانت الدنيا همه هيموت عليه هيموت على الدنيا عايز الدنيا يشوف عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثله عايز بيته يبقى من افخم محل جليري. عايز عربيته تبقى فول اوبشنز فرق عليه شمله يبقى مشتت هيموت قلبه متمزق يشوف برج طالع عينه هتطلع عليه تشوف محل ازياء جديد تروح تنكد على جوزها اسبوع يشوف عربيه فوردي فور معديه قلبه يتخلع معاه وجع لفقره بين عينيه رقم 2 حط صباعك من عينيك كده هتلاقي عينك تتحول عليه ما قضتش شايف غيره ما عادش شايف غير فقره عنده مليون جنيه ومش شايف غير المرض اللي عنده عنده 10 عيال ومش شايف غير العيال اللي تعبوا فيهم عنده 1000 نعمه ومش شايف غير النعمه اللي ناقصه عنده حياه غنيه حياه كلها اتقاد حياه معصيه ما تطاقش ولا يثوب لها واحد فرق الله عليه شمله 2 جاء على فقره بين عينيه 3 لم ينسه من الدنيا الا ما كتب له منها لو عايز مليون في الدنيا لو انت اكتب لك النهارده 1000 جنيه لو قتلت نفسك عشان يبقوا 1000 جنيه وشيلن مش هيحصل ومن كانت الاخره همه يلا يا شباب انا بتكلم عليكم دلوقتي انا بتكلم عن المزك اللي احنا عايزين نبقى انا بتكلم عن احلامنا عن الكلام اللي لو اتفتح قلوبنا لازم يبقى موجود جواه يلا يا شباب من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله يعني ايه يا جماعه يعني ايه الاخره همه يعني نايم يا رب يا ترى ملائكه الرحمه هتنزل تقبضني ولا تنيلي يا رب يا ترى لما انزل تربتي هترحبني ولا لا. يا ترى هاسمد عليك قلب طاهر ولا لا يا ترى عد من على الصراط ولا لا يا ترى لاش جهنم هيصبني ولا لا يا ترى انجو ولا لا يا ترى يا رب بكره هب من اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال يا ترى يا رب ارحمني هتغفر لي هتطهرني يا رب هتكف عني هتكفر عني سياتي هتصفح عني يا رب يا ترى يا رب هتروح ابقى المرحومين ولا لا يا ترى يا رب هتسمل سترك الجميل عليه ولا لا نايم قايم يبكي من كتر خوفه من الاخره بيضحك كل ماله ووقت وعمره عليها واحد جمعه الله عليه شمله الثاني جابوا مليان فلوس وجواها هم لو توزع على قلوب الدنيا يفيد وده ربنا يحبب في الناس ويمستر له رزقه ومحبب فيه مراته واولاده والناس واصحابه الناس هتتجنن ازاي اتنين وجعل غناه في قلبه كلمة كلمه والله العظيم الليارات الدنيا ما تسويها غناه مش في اسهم بورصه لو نزلت يجي له غناه مش في شركة لو خسر صفقه يجي له جلطه غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط في الثنايه العامه يجي الضغط فيها غناه مش في جيبه لو جيبه فضي يمشي مقهور غناه غناه مش في عربيه جوزها ومدلعه عربيه جوزها ومركز جوزها غناه مش في شهاده ولا في تقدير مش في فلوس غناه غير احفظ كلمه يا رب بكلمه يا رب اعرف ان الخزان كلها تجيله بكلمه يا رب اعرف ان صحه الدنيا كلها تيجي في جسمه بكلمه يا رب اعرف ان عزه الدنيا كلها ربنا يديها له بكلمه يا رب اعرف ان ربنا يشق بحر الهموم وينجيه من حوت الابتلاءات ويخلي نار المرض عليه برده وسلام انما الثاني بس اعمل المليون واستريح يعمل 10 مليون والهم راكبه بس اتجوز واحده زي القمر واستريح اتجوز واحده وشها زي القمر وطبعها زي النار والبركان ولا عايزو بالله بس اخد الماجستير واستريح ياخد الماجستير والدكتوراة والمعدل الامريكيه والزملاء البريطانيه ولسه تعبان انما صاحبنا ثلاثه واتته الدنيا وهي راغمة من مناخيرها في التراب يعني انت يا حبيب قلبي اللي قاعد غلبان ومعاكش فلوس معلش متزعلش مني احنا اخوات برضه في الله قاعد غلبان ومعاكش فلوس تلاقي واحد بيقول لك وبنته زي القمر يا حبيب قلبي انا اتمنى اتشرف انك توافق انك تتجوز بنتي انت قاعد ما انت في ايه انا انا حصل في حاجه ويبقى فضل منك لو رضيت تاخد شقه في عمارتي ويبقى كرم منك لو رضيت تاخد وظيفه في شركتي هتته الدنيا ورا وتبقى يا شباب. انت همك الدنيا ولا الاخر همك ايه شايله هم بايه في بنات عندنا في كليه الطب في جامعه المنصوره عملوا مشروع اسمه مهووسه بنقابي مهووسه بنقوبي يعني نقوبي ده مالي علي حياتي وفرحانه بيه محسسني ان انا ملاك عروسه الدنيا كلها بتزفني مهووسه بنقوبي انت بتحلم بايه انت فرحان بايه ايه اللي يسعدك ايه الحاجه اللي مفرحاك ايه طموحك ايه اهدافك عايزين نتغير يا شباب درس الليلة على فين يا شباب على كل حاجه تغير قلوبنا على سماح دروس عايزين نسمع دروس ونسمع شرايط دروس كتير قوي في الجامعه ونسمع شرايط كتير قوي عايزين, عايزين نتغير من جوه يا شباب انا خلي عايزين يتغير من جوه مش من بره مش صلاه مش ركعتين تصلوا مش حجابه لبس لا قلب اتغير قلبه وجهته اتغيرت قلبه طموحاته اتغيرت قلبه اهدافه اتغيرت انسان بقى له في الحياة انسان بقى هدف في حياته يلا يا شباب يلا يا بنات على فين يا بنات على فين يا شباب على فلسطين نحررها على عراقنا نحررها على يهود نزلزلهم على افريكا نمسحها حل جن على ابواب الجنه الطمانه اللي ربنا فتحها لنا في رمضان على امي على كل على راحيي اصلهم على دروس الجامعه احضرها على كل حاجه تغير قلبي على قلوبنا نجتهد على تغييرها درس الليله هدفه يبقى ليك طموح في الحياه تتعبد لربنا بطموحك ايه هدفك هدفك ايه والله العظيم دي وصفه خطيره هدفك هيخليك في الدين همك هيعليك شايل الفردوس الاعلى شايل هم انك يبقى ليكي دور في انقاذ فلسطين شايل هم انك تعمل زي صلاح الدين شايل هم انك تجيب لنا مصعب ومعتقا اللي لنا شايلين هم ايه عايزين اعلى هم يا شباب عايزين اعلى طموح يا شباب عايزين اعلى وجهه يا شباب عايزين اعلى وجهه وهدف وطموح وقضيه يا شباب اللهم ا익 قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ا익 قادئمنا اللهم يا رب, يا رب غير ما بانفسنا غير ما بانفسنا املا قلوبنا بحبك واليقين بك والانابه اليك اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا واحلامنا واهدافنا الا الالهي ولا تجعل توكلنا الا عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر وحدي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جيم اوفر يا شباب يلا على الترويح. جزاكم الله خير لليل ها <تصفيق> سيتو كثير طولت جيا لليل ها انا ايش فزن <تصفيق> طابندك في نفسي رب